السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه لا يزال الحديث موصولا عن التوابع وسبق الحديث عن الله ثم العطف وها نحن نتحدث عن التابع الثالث وهو التوكيد التوكيد ونوعاه وحكمه. باب التوكيد قال ابن أجرم التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه تابع للمؤكد يأتي ليزيد الكلام توكيدا. ويتبع التوكيد المؤكد في الاعراب وفي التعريف والتوكيد لغة التقوية والصلاح عند النحاة التوكيد نوعان لفظي ومعنوي فأما التوكيد اللفظي سيكون بتكرار اللفظ بتكرار الكلمة حرفاً كانت او اسما او فعلاً أو كانت جملة أو كانت جملة إذا التوكيد اللفظي تكرر الله تقول نعم نعم ان الحق واضح هنا توكيد لفظي للحرف نعم نعم ان الحق واضح واضح هنا توكيد لفظي لل كلمة واضح، وتقول نعم جاء جاء محمد، هنا توكيد لفظي لفعل. وتقول نعم إن الحق واضح إن الحق واضح، هنا توكيد لجمل. إذا التوكيد اللفظي تؤكد. اللفظ بتكراره تكرره بلفظه ويجوز أن تكرره بمعناه جاء جاء محمد جاء حضر محمد فحضر توكيد لفظي لجاء لأنه من معناه لأنه من معناه هذا يقال له التوكيد اللفظي وأما التوكيد المعنوي وهو القسم الثاني فتؤكد الكلام بكلمات سمعت عن العرب لا يقاس عليها كلمات مسموعة النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وكل وجميع هذه كلمات يؤتى بها مع الضمير المناسب لتوكيد الكلام احترازا من التوسع في الكلام احترازا من السهو في الكلام يعني مثلا لو قلت جاء الأمير كما مثلا نحات لذلك جاء الأمير والأمير من شأنه أن عنده ترفع أن عنده ترفع فإذا هو لا يأتي بنفسه ولكن يعني ان كان الأمر مهما أرسل نائبه او واحدا من حاشيته او واحدا من خدمه فلو قلت جاء الامير نفسه اذا لا توسع هنا هو نفسه الذي جاء لا نائب ولا واحد من الحاشية ولا خادم فكلمة نفسه هنا أكدت المعنى واحترزت بها من أن يكون في الكلام توسع ليس الأمير الذي جاء ولكن أحد أسباعه لا او أردت أن تقول إن تابع الأمير هو الذي جاء وانطلق لسانك بكلمة الأمير فلما تقول جاء الامير نفسه اذن هنا لا خطا في الكلام ولا توسع فهذا توكيد معنوي توكيد اللفظي تكرار لفظ الكلمة تكرار اللفظ نفسه او بلفظ من معنى اما المعنوي فهو بكلمات معدوده سبق ذكرها ويؤتى به لرفع احتمال السه في الكلام او احتمال التوسع في الكلام قال ابن اجروم الفاظ التوكيد المعنوي ويكون بالفاظ معلوم هذا التوكيد المعنوي بالفاظ معلوم وهي النفس والعين وكل واجمع والنفس والعين وكل واجمع وتوابع اجمع وهي اكسع وابسع وابطع تقول قام زيد نفسه ورايت القوم كلهم ومررت بالقوم اجمعين ذكر هنا الفاظ التوكيد المعنوي وهي النفس والعين لم يذكر كلا وكلتا وذكر كل وأجمع وتوابع أجمع أكتع وابتع وأبصع ثم مثل بقوله قام زيد النفس ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. النفس يؤكد بها المفرد والمثنى والجمع. يؤكد بالنفس المفرد جاء زيد نفسه وجاءت الأم نفسها. تلاحظ. مجيء ضمير مطابق زيد نفسه الها تطابق كلمة زيد الأم نفسها الها ألف تطابق الاسم المؤنث الأم وعند التثنية تجمع الكلمة جمع قله مع الضمير المناسب. جمع قله انفا اما جمع الكثره نفوس تجمع كلمه نفس مع المثنى والجمع وتاتي بالضمير المناسب حضر الرجلان انفسهما انفس جمع وتاتي بالضمير المناسب هما جاءت الأختان أنفسهما فتجمع الكلمة جمع قله أنفس وكذلك العين تقول أعين وتأتي بالضمير المنات هذا هو الفصيح في كلام العرب وتقول جاء الأولاد أنفسهم وجاءت الأمهات أنفسهن بالضمير المناسب كما قلت إذا مع المفرد نف مع المثنى او الجمع تقول تقول ايه الفس ومع مراعاه الضمير المناسب نعم ناخذ اللغه من اصحابه نأخذ اللغة من اصحابها فهم قالوا ذلك قل جاءت الأختان أنفسهما نعم أنفس أنفس هي هي أنفس هي هي نفس هي هي ولكن تاتي بالضغير المناسب نفسه نفسها أنفسهما للمذكر والمؤنث انفسهم لجمع المذكر انفسهن لجمع المؤنث انفسهما والعين مثل النفس عينه عينها اعينهما اعينهم اعينهن وفي هذه الامثله التي سبقت كان المؤكد مرفوعا فجاء التوكيد كذلك مرفوعة لما لو جئت به منصوبة إن الولد نفسه هناك حضر الأمير نفسه حضر الأمير الأمير فاعل نفسه توكيد مرفوع إن الامير نفسه نفسه إن الأمة نفسها إن الولدين أنفسهما بالفتح واضح إذا التوكيد يتبع المؤكد لما نتحدث عن التوابع ليس دائما مرفوعا وإنما هو تابع فيتبع متبوعه المؤكد في الرفع والنص والجر النفس والعين لم يذكر ابن اجروم الروم كلا وكلفه كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث وكما قلنا في النفس والعين لا بد من الضمير المناسب كذلك في كلا وكلتا لا بد من ضمير مناسب تقول الوالدان كلاهما حي الوالدان كلاهما إن الوالدين كليهما كليهما وتقول استمعت لكلام الوالدين كليهما بإعراب المثنى بالرف بالالف وعند النص والجر بالياء أما المؤنث فكلتا أو كلتي الشجرتان كلتاهما كلتاهما مثمرة إن الشجرتين كلتيهما مثمرة وتقول جمعنا الثمار من الشجرتين كلتيهما واضح الكلام اذا كلا وكلتا هذا لفظان في كلام العرب للمثنى المذكر كلا والمؤنث كلتا ولا بد عند التوكيد بهما من مجيء ضمير مفاضق من مجيء ضمير مفاضق اما النفس والعين فكما راينا تاتي للمفرد وللمثنى وللجمع وتاتي للمذكر وتاتي المؤنث وهذا تعرفه من خلال الضمير المتصل بالكلمه نفسه هنا تؤكد مفردا مذكرا نفس ها تؤكد مفردا مفردا مؤنث وهكذا النفس والعين وكل كل كل تؤكد بها المفرد الذي يتجزأ المفرد القابل للتجزئه أما المفرد الذي لا يتجزأ فلا تؤكده بكل يعني لا يطح أن تقول جاء الرجل كله إن الرجل لا يتجزأ إنما تقول قرأت القرآن كله إن القرآن يتجزأ فهو اجزاء وحضر الفريق كله إن الفريق أفراد وأكلت الرغيف كله لأن الرغيف ستجزأ أما الرجل فلا يتجزأ وضح فكلمة كل ومثلها كلمة جميع تاتي للمفرد المتجزئ وتأتي للجمع وهذا أيضا تعرفه من خلال الضمير كله كله غير كلهم كله إذا الكلام عائد على مؤكد مفرد، أما كلهم فالكلام عائد على جمع، وهناك كلهن للتانيث وهكذا. قال ابن أجر الروم ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وكل للتنوين. لم يذكر كما قلت كلا وكلتا ولم يذكر جميع قال وأجمع أجمع والمؤنث منه جمعاء وأجمع كذلك للمفرد الذي يتجزأ وللجمع للمفرد المتجزئ وللجمع فسجد الملائكه كلهم اجمعون اجمعون وتقول حضر المدير والمدرسون اجمعون وكرم المدير التلاميذ المتفوقين اجمعين بالنص بالياء اجمعون مرفوع بالواو واجمعين منصوب او مجرور بالياء على حسب الموقف المؤنث من اجمع جمع جمع وجمع جمع جمع وضح قال وتوابع اجمع توابع اجمع وهي ثلاث كلمات وردت في كلام العرب تاتي في الغالب تابعه لكلمة اجمع نعم نعم كما تنتج البهيمه بهيمه جمع نعم ها اجمع من غير تنوين لانه ممنوع من الصرف قال وتوابع أجمع وهي اكسع وابتع وابطع هذه ثلاث كلمات كما قلت يؤتى بها في غالب كلام العرب لتوكيد الكلمه بعد اجمع لا لتوكيد اجمع وإنما لتوكيد المؤكد فتؤكده أولا بأجمع ثم تؤكده ثانيا بأبتع أو ابصع أو أكتع فليست هذه الكلمات توكيدا لأجمع وإنما هي توكيد للمؤكد الأول هذا الصحيح عند النحن طيب كلمة أكتع فيها معنى الجمع وهي مأخوذة من قولهم تكتع الجلد أي انقبض تكتع انقبض تجمع وكذلك كلمة أبصع مأخوذة من تبصع العرق إذا فاج والعرق لا يسيل إلا إذا تجمع فهذا عن أكتع وأبصع أما كلمة أبتع ففي اللغة يقال للرجل الطويل العنق أبتع وفي طول العنق معنى الجمع ايضا معنى الجمع فهذه ثلاث كلمات يؤتى بها لتوكيد المؤكد بعد كلمة أجمع ويمكن أن يؤتى بها دون كلمة أجمع تقول حضر الفريق أجمع وأجمعون وحضر الفريق أبتع بدون ذكر كلمة اجمع واضح انما الكثير في كلام العرب ان هذه الكلمات الثلاث أبتع وأبصع وأبتع تأتي بعد كلمة بعد كلمة إيه اجمع هذا عن التوكيد أما بالنسبة للإعراب فالنفس والعين تعرب اعرابا المفرد ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر بالكسره نفسه, نفسه نفسه نفسه وكذا في التثنيه انفسهما انفسهما انفسهما وانفسهما وفي الجمع كذلك انفسهم انفسهم انفسهم, أنفسهم, أنفسهم بالرفع بالضمه و الفتح بال... الف... النصب بالفتحة والجر بالكس كلا وكلتا ياخذان اعرابا مثنيا رفعا بالالف ونصبا وجرا بالياء اجمع هذا ممنوع من الصرف يرفع بالضمه وينصب ويجر بالفتح جمعه اجمعون يأخذ إعراب جمع المذكر يرفع بالواو أجمعون وينصب ويجر بالياء مثل جمع المذكر هل في هذا الكلام شيء غير واضح لا لا لم تذكر في القرآن لا ليست مهجورة ولكن لها هل كل كلام العرب ورد في القران؟ ليست مهجورة هي تكلم بها العرب في كلامهم ولكن هي قليله الاستعمال نعم هنا توكيدات نعم فسجد الملائكه فعل فعل كلهم كل توكيد معناه مرفوع علامة رفعية الضم والهاء ضمير مبني في محل جرس اجمعون توكيد مرفوع علامة رفعية الواو فهنا أك اكد المؤكد باثنيت بكلمة كل وكلمة اجمعون ويكثر مجيء كلمة اجمعون بعد كل ويصح ان تؤكد بها دون كل حضر القوم كلهم اجمعوه وحضر القوم اجمعوه ولكن يكثر مجيء كل قبل كلمه اجمعوه نعم اه الضمير المتصل اذا اردت توكيده اكدته بالضمير المنفصل للرفض هذه قاعده ضمير المتصل اي ضمير متصل اذا اردت ان تؤكده بتوكيدا لفظي وليس توكيدا معنوي فتؤكده بالضمير المنفصل للرفض يعني يا المتكلم تؤكدها بانا ناء المفعولين تؤكدها بنحن واضح لا هنا هذا كلام العرب هذا ما اخذ عن العرب هكذا ولم يسمع عنهم غير ذلك توكيد مبني في محل نص لان التوكيد يتبع المؤكد هذا خروج عن القاعدة هذا خروج عن القائد هذه المساله فقط ماذا تؤكد الكلمات ابسع وابصع وابسع تؤكد المؤكد لا تؤكد اجمع وإنما تؤكد المؤكد باجمع كما قلت حضر الفريق اجمع اكتع أجمع اكتع او أجمع أبتع او اجمع ابصع هل هذه الكلمات تؤكد الفريق ولا تؤكد كلمة أجمع الفريق المؤكد هذا الصحيح عند النحاق وأين مكانها تأتي بعد أجمع ولا يلزم يمكن أن تؤكد بها مباشرة دون ذكر كلمة أجمع ولكن هذا قليل عند العرب إن حالما ما كلام العرب وجدوا أن العرب يستخدمون هذه الكلمات كثيرا بعد أجمل ويستخدمونها قليلا دون كلمة أجمل ولكن الاستعمالان موجودان عند العرب والأول أكثر من الثاني نعم مثله يعني أجمع تقول أكتع أجمعون أكتعون نعم وإذا كان منصوبة فقلت أجمعين فتقول أكتعين مثل أجمع كأنه كانه ولكن هو يؤكد المؤكد باجله طيب نعم واحده من الكلمات الثلاث اي نعم نعم كلهن جمع نعم كلهن جمعو. بالمنع من الصرف جمع جمعاء جمع وهذه الكلمة كما سبق معنا ان أردت بها جمع الجمعة فهي مصروفة من ترك ثلاثة جمع تهاونا مجرور هنا بالكسره وإن أردت بها جمع جمعاء فهي غير مصروفة حضرت الطالبات كلهن ممكن تقول جمع و جمعاء جمع مؤنث وتقول جماعو بالضمع من غير تنوين هل هل القوم فاهمون هل القوم كلهم فاهمون هل القوم كلهم ما رأيه في كلمة كلهم توكيد ايه طيب كيف تأتي به توكيد لفضية ماذا تقول هل القوم, القوم فاهمون هل القوم فاهمون فاهمون هذا توكيد ايه لهم انما لو حذفت كلهم وجئت بانفسهم او اعينهم او جميعهم فكله ايه معنوي واضح هذا ود تفهم هذا الكلام تؤنث كتعاء نعم نعم أبتع يقال في اللغة للرجل العظيم المفاصل او طويل العنق يعني عظام كبيرة فيقال له إيه أبتع أو عنق طويل تقول له أبتع رجل أبتع فطول العنق يعني عند عنق لما تجمعها تعطيك أكثر من عنق الاخر. يبقى فيها معنى الجمع واضح قد أكتع أخذت من إيه تكتع الجلد إذا إيه إذا انقبض أي تجمع وأبصع من تبصع العرق إذا سال وهو لا يسيل إلا إذا تجمع قطره قطر فتجمع فسال على وجه الإنسان مثلا طيب هناك أشياء أخرى في التوقيت لا لم يذكر كلا وكلتا ولم يذكر جميع لماذا تركزون على هذه الكلمات قليلة الاستعمال لماذا ها اول مره وليس الاخير ان شاء الله لا ليس هذا من الفصاحه في الفصاحه تستخدم الكلام المفهوم مراعاه مقصود الحال واضح فلا تاتي بكلام قليل في استعمال العرب وتتكلم الناس به نعم نفسه او عينه لا ذاته ليس توكيدا معنوي ما اعرضوها ذاته ليس في الكلام العرب ذاته هذا في العملي صراح ففي العربية تقول حضر الرجل نفسه او عينه هل يصح ان تقول حضر الرجل كله اذا كان مسألة إذا كان قد قطع فيصح هذا طيب يتحدث عن البدل نعم لا ذات هنا بمعنى صاحبة ذات النطاقين مؤنث من ذو ذو بمعنى صاحب ذات بمعنى صاحبة واضح فذات النطاقين يعني صاحبة النطاقين نما حضر الرجل ذاته لا لا ليس في كلام العرض ذلك نعم مثل إذا أدخلت الباء فهنا ليس توكيد وإنما اكدت بالجار والمجهور وليس بالكلمة نفسها نعم وهذا في عمية الناس حضر الرجل بنفسه لما في الفصحى نفسه بدون حرف الجر نعم تحدث عن البدل ولا ايه قال ابن اجروم اذا ابدلت من من اسم او فعل من فعل تابعه في جميع اعراض هنا يتحدث عن النوع الرابع من انواع التوابع بعد النعت والتوكيد والعطف يتحدث عن البدل البدل لغه هو العوض هو العوض ونحوا هو التابع المقصود بالحكم دون واسف التابع المقصود بالحكم دون واسف لما قلت تابع يدخل في هذا النعف والتوكيد والعقل ولكن لما قلت مقصود بالحكم اخرجت النعت والتوكيد لان المقصود بالحكم المنعوش او المؤكد ولما قلت دون واسطة اخرجت بذلك المعطوف لان المعطوف يقصد بالحكم ولكن بواسطه حرص العطف الواو او الفاء او إلى اخره فالتابع المقصود بالحكم دون واسطة يقال له البدل إذا معك بدل ومبدل منه تقول مثلا الصديق ابو بكر اول الخلفاء الراشدين الصديق ابو بكر مهدت لكلمه ابو بكر بكلمه الصديق فالأولى تاتي للتمهيد للتهيئه ولكن المقصود بالحكم الثاني الخليفه عمر يضرب به المثال في العدل هذه الكلمه كلمة الخليفه تصلح لكثيرين المقصود هنا بالحكم خليفه ولا عمر عمر ولكن مهدت هياتك بذكر لذكر عمر بقولك الايه فلما تقول الخليفه عمر مثال العزر فعمر هو المقصود بالحكم المقصود بالحكم دون وسط. لم تقل الخليفة هو عمر بواسطة حرف العطر لا طيب أنت لا تنعت كلمة الخليفة بعمر ولا تؤكد كلمة الخليفة بعمر لأن التوكيد كما سبق معنا الآن هو إيه لفظ الخليفة الخليفة او معنوي الخليفة نفسه عينه ها وهكذا إذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعراب تقول كما في الامثله المثال الذي ذكر وتقول شاعر النيل حافظ ابراهيم من ابرع الشعراء من شاعر النيل حافظ ومن حافظ مشهور عند الناس بلقب شاعر النيل فأنت مهدت للذكر كلمه حافظ بقولك شاعر النيل او تقول امير الشعراء شوقي من المدرسة القديمة في الشعر مثلا هذا البدل له أنواع الأربعة نتحدث. عنها الآن اجمالا وتفصيلها سيكون في الدرس القادم بإذن الله هناك بدل المطابقة بدل المطابقة كل من كل والأحسن مطابقة لأن كلمة كل فيها معنى التجزيق كما في الامثله السابقه ذكرها الخليفة عمر عمر كل الخليفة والخليفة كل عمر ولكن الأحسن ان نقول ايه بدل ايه مطابقه ان كلمه خليفه تطابق كلمه عمر كلمة عمر تطابق كلمة خليفه هذا في المعنى هذا يقال له بدل مطابقه وهناك بدل بعض من كل جزء من كل اكلت الرغيف نصفه حصد الفلاح المحصول ثلثه هذا بعض اذا امكن التجزئ والامتصاص وهناك بدل اشتمال بين البدل والمبدل منه ملابسه ولكن لا ينفصل اعجبني الشيخ خلقه أدبه علمه تعجبني القريه هدوؤها مثلا تعجبني المدينة نظامها هذه الأشياء لا يمكن أن تنفصل عن المبدل منه فالهدوء شيء اشتملت عليه القريب ولا يمكن انفصاله العلم والخلق والأدب شيء اشتمل عليه الشيخ ولا يمكن انفصاله بخلاف ثلث المحصول يمكن أن يفصل نصف الرغيف يمكن أن يفصل فإذا أمكن الانفصال فهو بدل جزء من كل وإذا لم يمكن الانفصال فهو بدل اجتمال أعجبني الورد الوان هذه الألوان لا يمكن أن تنفصل عن الورد وهكذا وهناك بدل الغلط لانها فعل وأنت أعجبت الورد يعني الإعجاب هذا من الذي أو ما الذي أحدثه أنت احدثته للورد ولا هو أحدثه لك إذن هو فاعل وأنت مفعول به صحيح نعم والنوع الرابع بدل الغلط كأن يسبق لسانك أو تقول شيئا وترجع عنه فهذا يقال له بدل الغلط تقول مثلا ايه الفتاه قمر شمس يعني وجدت ان جمالها فاق جمال القمر فاضربت عن الأول و او زدت على الأول جمالا فقلت ايه شمس مثلا هذا ايه يدخل في بدل الغلط ويأتي تفصيل هذه الأربعة الدرس القادم بإذن الله إن أحيان الله سبحانه وتعالى هل هناك إله سبحانه الله محمد وإشتغل الله وإشتغل الله وإشتغل الله